ضع بصمتك ضع هنا ضع بصمتك هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك من امل اشهد علينا لمستك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك من علينا لمستك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 الحمد لله رب العالمين و وسلم على أشرف الأنبياء و نبينا وحبيبنا وقائدنا و قائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى على آله الطيبين و الغر الميامين أفضل الصلاة و التسليم أحمد الله جل و على الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الجمهور الطيب و الله أن يجعلنا و إياكم مباركين أينما كنا و يوفقني و إياكم إلى كل خير برنامجكم ضع بصمتك أحمد ربي جل وعلا على التأثير الذي وفق الله تعالى واحسن بأن نشره في كثير من البلدان عدد من الحلقات ولله الحمد ترجمت الآن وتبث عبر اليوتيوب عدد من الحلقات أيضاً كنت قبل فترة في ماليزيا فأخبرني أحد الإخوة أن بعض مدرسيهم يعني جزاه الله خيراً يعرض لهم مقاطع من بعض الحلقات وهو يدربهم على كيفية الإلقاء التلفزيوني فكان يعرض بعض الحلقات ففرحت والله أن هذه القناة قناة إقرأ بهذا البرنامج أنها تصل إلى أن تصبح يعني يستعملها الأكاديميون في تدريس طلابهم وهذا من فضل الله تعالى وحده لا شريك له نحن في هذه الحلقات اتفقنا معكم في أول حلقة من الموسم الخامس أن يكون في كل ثلاث حلقات الحلقة الرابعة استقبال لمكالماتكم واقتراحاتكم وأنا أشهد على نفسي أني أخلفت الوعد وذلك أنه خلال كل حلقة تستمر ساعة ونصف يأتي اتصالات كثيرة منكم أيها الأكارم لكن ضيق الوقت يمنعنا من استقباله وأحيانا الإخوة يقولون معنا اتصال معنا اتصال لكن يكون حبل الأفكار متصلا فلا أستطيع أن أقطعه لاستقبال الاتصال ثم قد يذهب المتصل أحيانا فكنت قد وعدتكم أن يكون كل ثلاث حلقات الحلقة الرابعة هي لاستقبال اقتراحاتكم فمرت الحلقات من الشهر الأول ولم نعمل حلقة عامة نستقبل اقتراحاتكم ومرت الحلقات في الشهر الثاني أيضاً وحقيقة ما تيسر أن يكون هناك حلقة لاستقبال اقتراحاتكم نحن اليوم نوفي بالوعد هذه الحلقة لكم أنتم نستقبل فيها الاتصالات أستقبل فيها الاقتراحات للحلقات الملاحظات على البرنامج إذا كان أحد له يعني اقتراح معين لحلقة معينة او تقرير معين أو ربما احيانا عندكم نشاط معين في المدرسة في الجامعة في المسجد في البيت في في أي مكان تريد أن تنقله ليكون سنة حسن يقتدي بك فيها غيرك يمكن أن ترسلها عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك أو عبر صفحة إقرأ أو عبر صفحة الشخصية نحن اليوم نستقبل يعني كل الاقتراحات عبر جميع الوسائل هذه الحلقة لن نتكلم اليوم عن المساجد لن نتكلم عن بر الوالدين لن نتكلم عن الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير نحن اليوم سنتكلم عن كل ذلك في حلقة لن أتحدث فيها انا وإنما أنتم روادها عجباً يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك, ضع بصمتك أنا شفت البرنامج خارجياً كمان وبرامجة ممتازة وفيها تثقيف وفيها يعني تواصل وفيها تكافل وفيها فهم ممتاز يعني أعلم الأطفال الدين وصلاة وحاجات وغساس الأنبياء أبا دايماً يتكلم عن مشاكل الشباب وحلولها وحلولها وإيش الأشياء اللي يسويها عشان إيش الشباب دائما يحلوه دائما يدوا على حل حقيقة البرنامج ما شاء الله تبارك الله هادف ومميز بس أنا عندي بعض الملاحظات اللي أتمنى من المسؤولين على البرنامج يطوروها في المستقبل القريب إنهم يستضيفوا شخصيات رياضية مهتمة في المجتمع يعني والشباب يعني يكونوا مهتمين زي الفريدي مثلا زي المسؤولين انا افضل حتى الدود الشريان تستضيفوه عندكم البرنامج يعني بهدي يكون في تقارب ما بين الشيخ وما بين المجتمع وما بين المشاهد تطرح افكار يعني تفيد المجتمع اكثر من يعني تكون هادفه برنامج ما شاء الله تبارك الله يعني احدث ثوره ايجابيه ونقله مختلفة في في عالم البرامج وعالم الدعوه الى الله البرنامج يعني سواء متمثل في مقدمه والشخص المسؤول عنه الشيخ محمد العرافي الله خير او حتى عن القائمين عن البرنامج بافكاره بشكل عام يعني البرنامج يتلمس حاجات المجتمع يتلمس حاجات الشباب الشابات المجتمع بشكل عام وكان له تأثير كبير كان بيدخل في, في, في أمور الناس الشخصية اللي الناس ما تقدر تتكلم عنها وكان في أسلوب قصصي ممتع وكان يقابل أصحاب القصص المؤثرة بنفسهم وتشوف كيف التأثير وتشوف كيف الدموع يعني البرنامج ما صلى الله يعني على اسمه ضع بصمتك عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك وجعلني مباركا أينما كنت وقال ابراهيم عليه السلام داعيا رب العالمين واجعل لي لسان صدق في الآخرين هذا هو دعاء الأنبياء يحرص أحدهم على أن لا يعيش لنفسه بل أن يكون له تأثير في الحياة وأن يكون له بصمة في كل مكان مرحبا بكم أيها الجمهور الطيب وأسهل الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء أنا أرحب بكم والله وأحبكم أرحب أيضا بغير تقول أبنائي لكنكم شيبان بإخوتي الكرام بأخي عبد الرحمن الله دكتور. عبد الرحمن معلم جزاها الله خير وله أيضا نشاط في الدعوة وبأخي جوات, جوات هو نعم. أيضا في جامعة ملك عبد العزيز ووائل أظنك مهندس, مهندس مهندس الله يوفيكم وائل طبعا سعدت بك قبل سنة تقريبا الله يحييك لا تزال آمين. لذة تلك الحلقة في نفسي موجودة في النفس يا حبيبي <تصفيق> الله يحفظك <تصفيق> يا رب طبعا يا شباب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعني يسلك كل سبيل في سبيل إيصال الخير إلى الآخرين أي وسيلة مفتوحة بين يديها عليه الصلاة والسلام ليس فيها معارضة للشريعة كان يسلكها فكان عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق كوسيلة من مسائل الدعوة لأنها ما كانت tą الناس ويدعوهم إلى الله تعالى يمر عليه الصلاة والسلام فيرى قوم مجتمعين على شيء فيقول على مجتمع أولئك قالوا يا رسول الله على قبر يحفرونه فيميلوا إليهم عليه الصلاة والسلام وت معهم. chatter معهمkar أراد عليه الصلاة والسلام أن يقرأ كتب اليهود أن يراسلهم لكن ما عند أحد من الصحابة يعرف لغة اليهود فابتعث عليه الصلاة والسلام اسامه قال يا اسامة اذهب وتعلم لغة زيت قال اذهب وتعلم لغة اليهود وتعال فتعلمها في 15 يوم ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصار عند النبي عليه الصلاة والسلام صحة تعبير مترجم يستطيع أن يترجم له لغة أقوام لهم به التصاق في داخل المدينة تطورت الأمور بعد ذلك و النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة أرسل معاذ بن جبال إلى اليمن أرسل جابرة بن عبد الله إلى الشام دعات يدعون الناس إلى الله تعالى تطورت الأمور وكثر الصحابة الذين يكتبون ويقرؤون وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يرفع من المستوى التعليمي للصحابة ولذلك لما أسروا في معركة بدر وهي أول معركة بين المسلمين وقريش أسروا سبعين من, من قريش قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يفدي نفسه يدفع أربعة ألف درهم أو لا يدفع أربعة ألف درهم لكن يعلم عشرة من أبناء الصحابة القراءة والكتابة لمد السبعين ثلاثة يعلمهم ثم يذهب إلى أهله فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يطور وسائل التواصل مع الناس حتى تعلمت مجموعة أكبر من الصحابة القراءة والكتابة وأصبح عليه الصلاة والسلام تكتب الرسائل ويرسلها يرسل إلى هراقل يرسل إلى كسرى يرسل إلى ملك اليمن ما ترك عليه الصلاة والسلام وسيلة يستطيع أن يوصل بها دعوة وسيلة مباحة إلا سلكها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام نحن اليوم مطالبون حقيقة أن نستثمر كل الوسائل التي يمكن بها أن نضع بصمة في الأمة نضع بصمة في مع مع الكفار نضع بصمه مع المسلمين نضع بصمه مع الفقراء نضع بصمه مع التجار نضع بصمه مع كل الناس أي مكان تستطيع مثل ما قال الله واجعلني مباركاً أينما كنت أنا في الطيارة أكون مباركاً أنا في المستشفى أكون مباركاً أنا في المدرسة مباركاً أنا في الشارع مباركاً انا في السجن أكون مباركاً ولذلك يوسف عليه السلام كان في السجن ومع ذلك لما رأى الفتياني رؤية ودخل معه سجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأيسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله لماذا اخترناك؟ قال إنا نراك من المحسنين ما هو السجن مليان ناس لماذا تطوفون على كل الأماكن في السجن وتأتون وتقفون على يوسف حتى, حتى تبثوا إليه الهم الذي في داخل قلوبكم قالوا لماذا وصفوا إنا نراك من المحسنين قال ابن كثير كان يوسف يحنوا على ضعيفهم و ويداوي مريضهم يأتي عنده ويقف معه هو إنسان طيب يوسف أصلا فلما يرى إنسانا مريضا يأتي ويقف عنده وما عليش بقية كثير منهم ربما قبض عليهم سراق أو قطع طرق أو قتله وبالتالي ما عندهم هذه الرأفة التي عند يوسف يوسف في السجن وصار له بصمة فلما أرادوا أن يسألوا عن شيء ارتاحت قلوبهم إلى هذا الرجل جاءوا لي قالوا إننا راك من المحسنين فإذا به يبدأ يدعوهم إلى الله يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أمن الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمي يا صاحبي السجن وجعل يدعوهم إلى الله تعالى ثم أجابهم على سؤالهم إذن استعمال وسائل الإعلام اليوم يعني لأجل بث الخير في الناس هذا حقيقة من أكبر الفرائض اللي واجب علينا كثير من الناس اليوم ربما يعني ما أقول كثير بل عدد من الناس يعني لم يسمع بالإسلام لم يسمع بالإسلام لم يسمع أن في شيء اسمه اسلام. وأنا بنفسي مرة في, في جنوب أفريقيا في كيبتاون دخلت إلى مكان يبيع شاي وقهوة وكذا فسألت الجرسون الذي احضر الشاي قلت له هل سمعت عن ما ديانتك قال أنا نصراني قلت هل سمعت عن الإسلام قال هو اس؟ قلت إسلام قال نو قلت طيب إش تظن الإسلام قال أي كنت ما تدري ما سمعت عن الإسلام قال ما سمعت عن الاسلام قلت تتوقع الإسلام اسم نجم في السماء ولا اسم كتاب ولا اسم فريق كره ولا اسم دين ايش تتوقع الاسلام قال اي قلت او ماركت سياره قال اظنها ماركت سياره اسم اسلام ما سمع عن الاسلام وانا لا الومه لانك تفتح القنوات هناك فرى تجد ولا قناه اسلاميه يفتح النت وهو اصلا ما راح يدخل ويسال عن الإسلام يدخل إلى مواقع تواصل إيميله يرد عليه يدخل إلى مواقع أفلام وخلاص يعني هو ما جاء أحد حرك الماء الراكد عنده وليبحث عن الإسلام استثمار الإعلام اليوم لتعريف الناس أن في دين اسمه اسلام. يدعو إلى عبادة الله يدعو إلى المحبة يدعو إلى العدل يدعو إلى الرفق إلى الإحسان بين لهم ما هو الإسلام الرد على الشبهات المتعلقة بالإسلام هذا من اوجب الواجبات وأنا حقيقة هنا أسجل شكري حقيقة لقناة تقرأ جزام الله خير يعني قناة اقرأ تغطي ثمانية في المائة من العالم وهي الآن تبث بلغتين أو ثلاث وستكمل بإذن الله تعالى إلى سبع لغات قدرتنا على أن نصل بهذا الإعلام لدعوة الناس هذا أمر مهم هذا البرنامج ولله الحمد امترنا الله تعالى أنه لا يتكلم في شيء معين ما أقول لك ولا برنامج اجتماعي لا ما احنا نتكلم في أمور غير اجتماعية برنامج إغاثي وعندنا أشياء غير إغاثية طيب هو برنامج تعليمي معلومات لا برضو عندنا يتكلم في العقيدة تكلمنا في العقيدة لكن تكلمنا في الفقه أيضا يسر الله تعالى أنه برنامج عام وعملي أنا لا أتكلم في أشياء عامة يعني ما جيت مرة أتكلم عن فرضا عن قل يعني ما في بالي الآن موضوع لكن موضوع لا يمكن أن يكون واقعيا أنا أبتعد عنها معلومات عامة يعني مثلا أقول اليوم حلقتنا في تفسير قصار الصور صح وموضوع حسن لكنه ليس له اتصالا ببرنامجنا برنامجنا الشيء العملي اللي ممكن نعمله نتكلم عن فضل تنظيف المساجد نجيب الأحاديث الآيات يلا اذهب جزاك الله خير ننظف مسجدكم بدل ما تقول والله المسجد والتسخياخي والمصاحف مغبرة طيب أنت ماذا تصنع ضع بصمة في مسجدكم وهكذا كلها أشياء عملية نحن اليوم في الحلقة تقريبا رقم 157 من فضل الله والسنة الخامسة يعني لهذا البرنامج واسال الله تعالى ان يطرح البركه انا وعدت الجمهور ان يكون اتصالاتهم الظاهر اني ساعمل زي كل حلقه يعني لكن تفضل يا اخانا ابا جهاد السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله اننا نحبك في الله الله يزكيك يا الله يجعلنا واياك من احبابه يا رب محمد والله بدنا نزورنا في المغرب المغرب بحاجه لزيارتك ابشر بما يسرك اهل المغرب أهلنا واحبابنا وانا درست على بعض المشايخ من المغرب واخذت عليهم أسانيد في السنة وان شاء الله آتيكم ان شاء الله بدنا زياره زيارتك ضروريه بالله أبش ان بما يسرك ابشر بما يسر قريب ان شاء, الله. إن شاء الله. الله. الله بارك الله فيك يا باجهاد طيب انا ما مو... عبد الله تفضل سلام عليكم. السلام عليكم الله يا محمد يا مرحبا يا عبد الله الله احبك, أحبك. الله يجزاك خير احبك الله يحفظني أحب فيه تفضل عبد الله عندك حول البرنامج او شيء يتعلق به والله حبيت اسلم عليك و... يا رب يحفظك يا رب يا رب يحفظك الله يجزاك خير ويكرمك يا رب جزاك الله خير عبد الله. طيب انا ما ودي حقيقه اخذ عليهم الحلقه إذا أنتم احنا الشباب اللي اعرف انكم محضرين اشياء من استطلاعات الجمهور قبل الحلقه على البرنامج و عبد الرحمن أيضا أنت بين يديك أشياء و عندي الآن في المنشن في صفحتي 157 رسالة ايضا تحتاج إلى كرعة فتبغوا أن نبدأ بمن؟ نبدأ مهندس بباش مهندس مهندس يا شيخ في, في ناس أرسلوا بيقولوا أنه في بعض الحلقات صارت عن التخيم وعن الكشتات والأمور هذه رغم أنه في ناس بتذبح وتقتل برة فما في ربط بين الموضوع يعني أحسنت والله يا أخي هو مشكلة أحيانا أنك يعني لما تصير في قضية نازلة جرت العادة في البرنامج يعني مثلا في سوريا جرت العادة أننا نتكلم عنها تكلمنا عنها في اول حلقة في الموسم السابق اول ما بدأت الثورة تكلمنا كان عندنا حلقة عن سوريا وذهبت بنفسي إلى بعض مناطق اللاجئين وصورنا معهم وكان من فضل الله جل وعلا ومنته وكرمه أن أول قناة فضائية غير إخبارية تدخل إليهم هي قناة تقرأ ما أقول قناة إسلامية أول قناة غير القنوات الإخبارية قناة إخبارية طبيعي أنها تدخل قبل غيرها أول قناة غير إخبارية تدخل هي قناة تقرأ ومن فضل الله أيضا أن العبد الفقير كان ربما يعني هو اول من شيخ كذا ذهب إليهم وجلس معه مصور فبثناها في عدة حلقات لكن المشكلة أنك تستمر في كل حلقة تعيد نفس الموضوع. هذا أمر لا تستطيع أن تعمله لأنه ما في شيء يعني ما في مادة جديدة لك. مثل الخطابة. انا أخطب من بداية الـ الـ الـ الـ يعني بداية الوضع السوري. خطبت إلى الآن يمكن خمس أو ست خطب عن سوريا لكن قسمتها كل شهر. شهرين أخطب خطبة. لكن في خطب يعني مثلا اليوم خطبت عن فضل القرآن. الأسبوع الماضي خطبت أظن عن الـ الـ انتشار الأمراض أو, او كذا يعني ليس له علاقة مباشرة بالوضع لأنك لا تستطيع أن تعيد نفس الموضوع هو ضحين ما تستطيع أنك تعيد طحنه ما هو انطحن خلاص وإلا بلا شك حقيقة سوريا في قلوبنا ونحن والله نتألم لها وأنا في كل خطبة جمعة يعني أدعو لهم وفي كل محاضرة وفي صلواتنا وأسأل الله أن يكشف ما بهم صالح أخي صالح اتفضل مساك الله بالخير وأنا سعيد جدا جدا علشان قلت لي أخي صالح يا مرحبا بك أحييك من قلبي وكلنا نحبك أبناء اليمن الله يحييكم و... و... وفي مصر خطبتك كانت جميلة الله يتزيك خير وأطلب منك يا ببيلتي الشيخ أنت تدعي لأبناءنا في اليمن ربنا يصنح حالهم أبشر بما يسرك أبشر و و ونورت الشاشه الله ينور قلبك ويحفظك يا رب العالمين امين امين انت مقيم في مصر يا اخي صالح ايوه انا اعيش في مصر وعشت في الاراضي المقدسه 40 عاما ما شاء الله ما شاء الله. وأكل من خيراتها يا رب يحفظك يا رب احيك واحب على راسك الله يحفظك انا اللي اقبل راسك والله انت والله انا انا سعيد والله سعيد جدا أن أكلمتك و أكلمتك في الجزيرة يا ربي أحفظك و ضيف على الأستاذ أحمد و يعرضني و أحيي الشباب يحفظك يا رب فأنت أنظف الناس و أطيب الناس و أطيب أرض الله يحفظك يا عم صالح ما دام أربعين سنة في مكة معناه ربما أنك أكبر مني سنة فأسأل الله أن يحفظك و خير أختي ياسمين تفضلي ياسمين معنا طيب طيب هذا فاصل قصير أيها الأخوة أنا سأقرأ في المنشن في تويتر وكذلك في الفيسبوك سأعود إليه وسنقرأ أيضا في الحلقة الذي في صفحة البرنامج لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله من يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك إنما المؤمنون إخوة أسأل الله تعالى أن يديم إخوتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا أنا كما وعدتكم سأحاول أن لا أعلق كثيرا إنما أستمع اليوم أستفيد من ملاحظاتكم ومتصالاتكم كنت في الفاصل أقرأ عددا من الرسائل التي وصلتني عبر تويتر والفيسبوك وأيضا عبر صفحة البرنامج أم نسجلها نستفيد منها أم عدد من الحلقات التي أقمناها كانت مكترحاتكم أنتم أسأل الله أن لا يحرمكم من أجر عبد الرحمن تفضل عطنا أظن أنت قبل قليل سجلت بعض الأشياء من الصفحة نعم صحيح شيخنا وصلت عدد المشاركات كبيرة جدا على الصفحة ربما الغير من زيارتكم لبعض الدول وما كان لها من أثر وصدا مثل مصر وسوريا جعلت كثير من المطالبين على صفحة فيسبوك تدعوكم للزيارة الإخوة في اليمن مثل ما سمعنا من عم صالح قبل قليل أيضا يعني بعض التساؤل من الإخوة في فلسطين في ضع بصمة غيبتهم عنهم فترة طويلة قد تزيد عن السنة والله, والله صدقت انا في ترتيب إذا الله يسر الأمور لزيارة غزة وكذلك في ترتيب لزيارة مع البرنامج سنزور المغرب وموريتانيا إن شاء الله تعالى وظن في الجزائر أيضا ليبيا لي فيها ترتيب بإذن الله تعالى. تعالى تونس كنت فيها قبل فترة اليمن ما شاء الله زرتها مرارا يعني ليس ليس, ليس جديد علي ولا أنا جديد عليها وهي أرض الإيمان يعني ولعل الله يسر بإذن الله تعالى إن شاء الله هذه بشارة خير طبعا في الله برنامج الله يكبرك أيضا الغيرة تستمر قدمتم حلقة جميلة جدا عن توحد وكان لها صدى أي. قوي جدا تغار بعض الفئات الأخرى من أصحاب الاحتياجات الخاصة تدعوكم أيضا لتصريط الضوء عليهم صدقت لا والله هذه من أهم المهمات وحقيقة سبحان الله يا أخي أنا لاحظت أن بعض, الـ الـ بعض المواضيع يعني مثل التوحد تكلم عن عدد من الأطباء إنما لما تتكلم وتربط القضية بالشريعة والاحتساب والأجر وتدخل مسألة العلاج بالقرآن يشعر الناس أنه جو آخر بالنسبة لي ويخاطب قلوبهم أخي موسى سلام عليكم مرحبا بك يا موسى ابن موسى ابن موسى عدرشيد موسى من الصومال نعم مرحبا بك أهلا وسهلا نبغى تزورنا أكثر من المرة يا في الصومال نعم بإذن الله أبشر بما يصرك إن شاء الله تعالى أزوركم بإذن الله يا رب يحفظكم موسى موسى معنى موسى إلا راحي شباب عدرشين موسى يا موسى كيف الدعوة إلى الله عندكم في الصومال والدروس في المساجد وحلق القرآن هل هذا إن شاء الله تعالى نشيط يصير سارنا في أرض الصومان في أركيسة أستاذ عبد الله بصر ما فهمت أسأل الله أن يكون معكم ما شاء الله تبارك الله الله يجزيكم خير أم عبد الرحمن سلام عليكم أم عبد الرحمن طيب أم عبد الرحمن راحت أنا سأستمع لكم ثم تعطينا من الفيسبوك يا جوات طيب طبعا زي ما أي. قال الأستاذ عبد الرحمن أنه ما شاء الله تبارك الله تعليقات كثير موجودة في موضوع عجبني تعليق هنا يقول أهمية تعلم اللغات الأجنبية مما أنك تطرحت في بداية أنه قناتيك رح تكون متعددة اللغات فهذا يقول أنه يعني مدى أهمية تعلم اللغات الأجنبية للشباب والبنات بدات الآن يعني أحسنت ف... انا كان عندي حلقة في, ال... في البرنامج ويبدو أن يا أخي بعض الحلقات المهمة لا بد نعيدها مرة ثانية بأسلوب جديد عن اللغات الأجنبية كانت عن اللغة الإنجليزية وعن اللغات الأجنبية وكيف نؤثر في الآخرين من خلالها أنا بعد تخرجي من الجامعة بعد تخرجي في الدكتوراه يعني ذهبت إلى بعض البلدان لدراسة الل ولاحظت أنك يمكن أن تؤثر في هؤلاء القوم إذا اتبعت أسلوب يعني الرفق والليل واللطف تأثيرا كبيرا مدام أنك تتقن لغتهم انا سأرسل رسالة الآن إلى عدد من الإخوة والأخوات الذين يتكلمون عددا من اللغات أحيانا غير منتشره يعني انا واحد من الإخوة رأيته مرة يشتغل في المستشفى في العلاقات العامة قلت لها أنت متخرج قسم علاقات عامة قال لا يا شيخ أنا متخرج من وظيفة بشهادة رميتها في الدرج قلت ما هي؟ قال من كلية اللغات والترجمة قلت طيب ممتاز أي لغة؟ قال اللغة العبرية زين قال حنا كلنا أثنين اللي تخرجنا وين توظف ما في وظائف ودبرت لي واسطة واستغلت في العلاقات العامة فقلت ممكن من خلال هذه اللغة تدخل يا أخي إلى منتدياتهم تدخل إلى صفحات تويتر خاصة بهم تبين لهم ما هو الدين تبين لهم فضائح ما يفعله الصهاينة وتؤثر فيهم انا لا أستطيع أن أفعل ذلك كثير من الناس ما يستطيعون أنت تستطيع ربما أن تحمل رأيها ما يستطيع أن يحملها غيرك معنى روان السلام عليكم إزيك يا أم الشيخ أعمل إيه مرحبا يا بنتي حياك يا الله يا روان أنا بحب حقيقة أشوف برنامجك الأسبوعي كل يوم جمعة وبحب أنه يعني في يوم الجمعة عشان أسهر لحضرتك والثبت عندي إجازة كم عمرك يا روان تساس سنين ما شاء الله الله يحفر أحب من حضرتك أنك تكتر من البرامج دي وتخصص ثقرة في البرنامج دي يكون للأطفال أبشرية بنتي روان أنت كم تحفظين القرآن إن شاء الله تحفظين القرآن إن شاء الله ست أو خمس أجزاء ما شاء الله ما الله يحفظك يا بنتي الله يحفظك. بحبك أو يا شيخ بارك الله فيك يا بنتي الله يحفظك الله يحفظك الله يجزيكم خير ويقرب عين والديك يا رب العالمين فأقول الذين عندهم عدد من اللغات يستطيع من خلال الإنترنت يستطيع من خلال تسجيل مقاطع إذا كان يستطيع في اليوتيوب بهذه اللغات وينشرها يستطيع أن يدخل إلى الهاشتاغات التي الهاشتاغات الوسم الذي في تويتر بحيث أن أي هاشتاك باللغة الفرنسية، الألمانية، العبرية، السواحلية أي لغة في العالم يستطيع هو أن يشارك فيها وربما يا أخي تأثر عليه يديه أحد ربما نشر روابط لصفحات معينة تتكلم عن الإسلام بهذه اللغة فرجعوا إليها وتأثروا بذلك على الأقل إذا ما استطعت أن تنقلهم إلى يعني أن يذوقوا من لذة الإيمان ما ذقت بدخولهم في الإسلام على الأقل يا أخي أن تحيدهم وربما كان بعضهم لديه شبهات عن الإسلام فأنا أكد أنا والله أتمنى يا أخي أني أتكلم سبعة أو ثمان لغات أتمنى أني لو أجد وقتا يعني أستطيع أن أتعلم به هذه اللغات وأتقنها حتى يستطيع الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى ويؤثر بكل هذه اللغات فإذا كان وأعرف أيضا هناك بعض الأخوات تخرجت من الجامعة من هذه الكليات اللغات ليس فقط في المملكة بل في الخليج وفي العالم العربي والإسلامي أيضا وربما هي لم تجد وظيفة فبدأت هذه اللغة تتبخر مع الزواج والأطفال وربنا ما تسألها ما معنى باب أو نافذة أو, او طاولة ما تدري بهذه اللغة نسيتها فحرصها حقيقة على الإتقان هذا امر مهم وعطنا اللي بعده طبعا يوم أمس كان يوم مهم جدا بالنسبة للمراهقين م. إنه كان عيد الحب أمس يعني فطبعا لون الأحمر لون أصبح لون له قيمة أمس يعني هي. فما أدري إيش رأيك في اللي. والله يا أخي طبعا بالأمس كان 14 فبراير و هناك عيد اسمه عيد فالنتاين يعني اسسه هذا القسيس فالنتاين القسيس قديم جدا وكان يعني يجمع العشيقين والعشيقات يعني اللي بعضهم على بعض يعني في الزنا يعني في فخلد في هذا اليوم ما ادري هو توفي في هذا اليوم او كان يجمعوا في هذا اليوم انه له اتصال له اتصال بهذا اليوم والعجيب يا اخي ان يعني مع الأسف انا أقرأ اليوم عدد من الرسائل التي وصلتني عدد من الشباب المبتعثين في الخارج يقول يا شيخ أنا في القاعة معي 166 طالب ليس في القاعة في المعهد 166 طالبا ما بين أمريكان وفرنسيين وكذا والله يا شيخ ولا واحد منهم احتفل ولا همهم عيد الحب همهم دراستهم يقول ناجز قزلنا اثنين عرب جايين بالجكيت الأحمر اليوم عيد حب انت مجنون انت هؤلاء وهم على غير الإسلام وفلانتاين من جماعة ما اهتموا بالامور هذه الامر الثاني يعني النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التشبه بالكافرين فما بالك اذا كان يتشبه بهم في عيد يعني عيد فاسد يعني لو جاء واحد واحتفل مثلا احتفال بنزول الانجيل نزول التورات فرضا يعني قلنا له لا يجوز وك... مع ان يحتفل بشيء بنزول كتاب من السماء فما بارك يا اخي بمن يحتفل بعيد لرجل كان يمارس اعوذ بالله نوعا من يعني من الحرام أن يجمع هؤلاء وهؤلاء على مثل ذلك فلا يجوز حقيقه احتفال مثل هذا وانا اوجه رسالتي وشكري ودعائي إلى عدد من محلات الورود جزاهم الله خير الذين أقفلوا في هذا اليوم قبله وبعده وقالوا يعني لن نفتح حتى لا يكون في شراء لأمر محرم شاكر شاكر شاكر نعم نعم يا مرحبا يا شاكر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا شاكر كيف حالك يا أخي شيخ محمد عرفي معك يا شاكر نعم نعم أحبك في الله يا شيخ بارك الله فيك أحبتك الله أحبتني في انا معكasy في الأراق أحبك الله يا شيخ والله كما تمنى أن أتكلم معك يا شيخ مرحبا بك يا شيكر و... الله يحفظك لا تدري هذا حلمنا محادي فهي سبب줄ลارك هذا زمن طويق أنتظرك بأن أتكلم معك يا شيخ الله يحفظك يا شيكر بارك الله فيك شكر كيف, فيك كيف النشاط نعم. الدعوة عندكم والمحاضرات والمشاط كما هي نحن في كردستان إراف يا شيخ في كردستان آه. نعم يا شيخ الحمد لله لكن ما شاء الله لغتك العربية ممتازة أنا ضعيف باللغة يا شيخ لا ما شاء الله ل... نعم لغتك جيدة ما شاء الله شكرا يا شيخ. الله الله خيرا. يا شيخ دعوة عندنا ليس لها دور قوي يا شيخ عندنا شيخ وإما من أهل السنة لكن يوجد من الصوفية وغيرهم يا شيخ و... وغيرهم يا شيخ لكن لا. الحمد لله على كل حال يا شيخ قدر استطاعتنا نحاول أن نحاول أن مثلا ننصح بالخير ونأمر بمعاوه وننهى عن المجد بارك الله فيك يا شيخ هل تزورنا أم لا يا شيخ هل تزور بال... فردتان أسأل الله أن يسر ذلك يا رب العالمين أنا أحب الأكراد وأنتم منكم قادة ومنكم علماء ومنكم ناس أفذاذ في التاريخ أثروا في الأمة وفي فتح فلسطين وبإذن الله تعالى أنا أزوركم وأتشرف بالجلوس معكم ومع علمائكم إن شاء الله بارك الله فيك أبو عائشة <تصفيق> وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بأبي عائشة ماشي مرحبا ابو عائشة الله يحييك الله يجزيك خير حبك الله حبتني فيه اكذبنا في العراق بصراحه دين بما يسرك ان شاء الله العراق هم اهلنا و... واصحابي واخواني وبإذن الله تعالى نزوركم باذن الله بارك الله فيك الله يحفظكم تفضل يا ابو عائشة الشيخ من ما أسمعك والله أنا أسمعك عنه شيء قال مراتي مراتي قال ما سمعت والله قلت. الله يحفظك لعله يتصل مرة ثانية أيها الأحبة فريق البرنامج يعني أخذ لفة صح التعبير في بعض الأماكن سألهم عن اقتراحات حول البرنامج مواضيع جديدة ملاحظات نأخذ لفة معهم ونعود إليكم بإذن الله يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك البرنامج جيد في مجملة ولكن أتمنى أن يطغى عليه السطحية أتمنى أن يناقش مواضيع أكثر عمقا في المجتمع لأن البرنامج ناجح بكل المقاييس له جمهور كبير ولكن تطغى عليه السطحية المجتمع الآن في الوقت الحالي ما بزي المجتمع قبل خمس سنوات أو عشر سنوات أو يتمنى من الشيخ أن يناقش الأشياء بدون قيود أن تكون المناقشة بدون قيود وأن يلمس حاجات الناس التي أصبحت طاغية في أشياء كثيرة في حياتنا نعم نتمنى أن يضاف على هذا البرنامج يعني, يعني القضايا التي تطرح أن يبرز عليه ويسلط الضوء الشيخ على المخالفين لهذه الفكرة يعني يطرح لوجهة النظر والرأي, والرأي الآخر الرأي والرأي الآخر ويتم الرد عليه أبغى الشيخ يعلمني كيف استثمر وقتي ويبطل أنه الشباب كيف يستخدموا الأيباد وكذا خليه يقلل من هذه الإلكترانيات ونصحهم بأشياء جديدة تنامج رائع ويناقش مواضيع الشباب كافة آه ولكن آه ممكن أنك تناقش موضوع الشباب لما ينزلون المولاد ولا يروحون البحر بالنسبة للبسهم وتصرفاتهم ومشاركة يعني لازم يكون فيه اعتناء زائد من الأهل أو توعية بشكل برامج تلفزيونية لا ما شاء الله يعني مرة رائع لأنه يعني سافر دول كتير عربية يعني بساعد الناس مع بعض ويش وب... أقول لك يعني مرة رائع البرنامج عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ونشكر الحقيقة الذين ذكروا من أحرات عبد الرحمن التعطيني هو واحد واحد مواضيع أكثر عمقا ملامسة لأوضاع الناس أي. وطبعا عنه. البرنامج أنت تتكلم في قرنات فضائية فرق بين من يتكلم في قرنات فضائية وهو من يدرس في جامعة فيكون مستوى الطلاب متقارب أو في ثانوية أو متوسطة يكون يتكلم عن مستوهم أنت لما تتكلم في برنامج فضائي تعلم أنك تخاطب فئات متعددة وأنا تفاجأت يعني يسلم علي أحيانا دكاترة في الجامعة من زملاء يقول والله يبو عبد الرحمن أمس حلقتك وإذا هو يت إذن أنا أخاطب هذه الفئة يسلم علي احيانا يعني مشايخ والله لي وإذا به يتابع يقول لي وانا داخل يقول ضع بصمتك هو شيخي أنا جاي أقرأ عليه فيعني أنت تخاطب كل هذه العقول وفي الوقت نفسه تخاطب الشباب المراهقين تخاطب الأطفال مثل ابننا قبل قليل يعني أظن عمره يتجاوز ممكن عشر سنوات أو احد عشر سنة يقول يعلمني كيف إذن هو يتابع أيضا فأنت مضطر أنك أثناء طرحك لا تكون في في مستوى الحديث والطرح يعني عالياً جدا في الأسلوب ولا تكونوا منخفضاً تحاول أن تجمع بين هذا وهذا وأيضاً أنا أتمنى الإخوة الذين يعني عندهم اقتراحات لمواضيع أن يرسلوها إلينا إذا كان عندهم مواضيع عميقة يرون أننا مهم أن نطرحها يرسلوها من الأمور التي تطورها ناخذ فاطمة عدنا لك فاطمة السلام عليكم فاطمة طيب ليست معنا فاطمة موريتانيا طيب عطنا اللي بعد أي فاطمة معنا أنا أسمع بكاء صبي فاطمة السلام عليكم أبو موسى أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك أبضل في الشيء يا مرحبا أهلا وسهلا أبو مصطفى معك يا مرحبا بأبي مصطفى الله يحييك الله يلعيك لك أنا من مصري ومقيم في السعودية في محفز الدوادمي ما شاء الله يا مرحبا بك اهلا بحضرتك اولا انا حابب اشكرك الشكر على البرنامج بتاع حضرتك الله وإحنا من اشد المعجبين بحضرتك ومتابعينه الله يحفظك ويبارك فيك حابب اسالك بس بعد اذن حضرتك يعني بعد إذن فضلتك اتفضل عنده عقل كربو الهم ايوه يا يعني لو تديني رقم تليفونك الخاص لأن عندي مشكله كبيره جدا وحابب اتكلم معاك ان الله انكشف ما بك يا رب العالمين وابشر باذن الله تعالى وجبكم كنت تاخذ الرقم من الاخوه الان قبل لا تقفل بارك الله فيك صابرين تفضلي قد كنا في الو اتفضلي الو نعم اسمعك انا مشرف من قسم مركز العريفي نعم معك محمد العريفي تفضلي الو عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو نعم اسمعك تفضلي نعم محمد العريفي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي انا مسؤوله قسم في منتدى خاص بك نعم اود ان اعطيك اعطيك رسمه في عندنا في الجزائر عن موضوع الاختلاف خلاص نعم نعم جيد في المنتدى سترسلينه لا وضعه كموضوع في المنتدى خلاص ساقراهه ساقراهه بت... و... اي الآن أعطيت الفكرة وهي أنه وضعوا وقت حصل النساء العشر صباحا حتى رابع مساء والوقت الباقي يكون للرجال ما شاء الله ممتاز يعني حبيت أوصل هذه الفكرة أن نقوم بها المسؤولين في مختلف بلدان العربية أو يعني كفكرة عموما جميل جميل بارك الله فيكم السلام عليكم الله يحفظك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان في سؤال ثاني عندهم التقنية ربط استثمار الوقت مع انشغال الشباب بالتقنية جيد وهذا السؤال. السؤال للطفل الصغير هذا السؤال للطفل الصغير أيه. وطبعا مهم لكن تكلمت الأسبوع الماضي كلام طويل حقيقة عن الآيباد وغيره الأخ أبو مصطفى سال عن دعاء الهم والكرب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو بدعاء آخر اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضم في حكمك أعلم في قضاءك إلى آخر الحديث يمكن أن يجده طويل الحديث يجده في الانترنت أختي مباركة فضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياري فطرفونا في, البرنا... في البرنامج أداب عامة أداب عامة أيوة نعم بإذن الله نعم بإذن شاء... الله اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله أبشري بإذن الله شكرا عليكم بإذن الله إن شاء الله تعالى نحن كان عندنا حلقاتنا هذا بإذن الله تعالى أمل تفضلي سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيفك يا شيخ مرحبا اختي امل الله يحييكم شيخ انا من الاردن يا مرحبا بكم حابه اشكرك على البرنامج الحلو هذا الله يكرمكم ويزيكم خير و من مناك في حلقات اهل اللباس الشرعي و وحدات التقارير المجتمع وهيك الله ان شاء الله الله يحفظكم الله يجزيكم خير ايوه احبه انا عندي عدد من المقترحات أيضاً وصلت هنا لكن هذا فاصل قصير نذهب إليه ونعود إليكم بإذن الله يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم وإن أحبه لا أزال نستقبل الاقتراحات الملاحظات إذا كان لكم أي فكره بنائية للبرنامج نفرح بها سواء من خلال وسائل التواصل تكتبونها الآن او من خلال اتصالكم مرحبا بكم طيب من عنده؟ في من الفيسبوك يا شيخ وجدان محمد تقول أتمنى أنه يكون في موضوع حول اضرار الفتنة بين الناس وسرعة انتشار الإشاعة خاصة في زمن برامج التواصل الاجتماعي يعني أنه سارة تنتشر بسرعة جدا أحسنت أحسنت في الأخت نور شمس طرحت موضوع عن تقريبا شبه مرتبط بالنقطه هذه اللي هو غض البصر والمعاكسات في الأسواق وكيفية وضع حلول لها سريعة والله هو, هو أمر مهم لكن انا أقول يعني الفتاة التي ستلتزم بحجابها وتمشي كما قال الله تعالى فجهات وإحداهم تمشي على استحياء الفتاة التي تحترم نفسها لن يجرأ أحد أبدا أن يتعرض لها وأنا سألت عدد من الشباب في كثير من المناطق سواء محاضرات طيب أم إلياس أم إلياس يبدو أنها ذهبت فسألت عدد من الشباب في محاضرات في الأسواق أو في جامعات هل تجرؤ على أن تتعرض للفتاة المعتنية بحجابها والتي ما تلتفت لأحد تمشي يعني حالها حال نفسها يقول والله يا شيخ ليس أجرؤ أتعرض لا لو رأيت واحد يتعرض أضربه أحترمها هذه أشعر انها اختي ان هذه عرضي فكذلك يا اخي يعني الفتاه الاصل لا تكون فاتحه يعني تتعرض الشباب لها بسوء لباسها او ضحكاتها في الاسواق او تكشفها او عطرها او نحو ذلك ام حسن السلام عليكم وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا ام حسن الله يحييك احنا الجواد سامي انا وانت ليماكو مرحبا <تصفيق> مرحبا بكم انتم أن جواد ونقول أن الله يوفقك هذه داخله بالواسطه دي يا جواد الله يجزيكم خير يا بارك الله فيك حبيت اقول لك احنا عندنا انا عامله جروب في الفيسبوك الدعوه الاسلام بجميع اللغات الناس تتكلم عنه نعم باذن الله زين الله تشكرن وموفق جواد بارك الله فيكم الله وكلنا موفقين ان شاء الله مو <تصفيق> <تصفيق> الله يسعدك طيب تعطيني الله بعض اللي عندك في شيخ عبد النصراوي انت دوبك تذكرت انك اجتمعت بعده شباب في عدة مناطق عبد لا. النصراوي يقول يا شيخ لماذا لا يكون كل حلقه من البرنامج في منطقه من مناطق المملكه والشباب الضيوف يكونوا من نفس اهل المنطقه والله صدقت احنا عموما عملنا ذلك انا كان لي في تركيا وفي حلقات من شباب من تركيا شباب اتراك يتكلموا عربي كان لنا حلقات في الأردن وشباب تكلموا أيضا كان لي حلقات في مصر الشباب أيضا تكلموا بي وهم من أهل مصر لنا بإذن الله تعالى قريبا في بعض دول أوروبا لنا في المغرب أيضا إن شاء الله تعالى لنا في موريتانيا وبإذن الله تعالى أن يروا ما يصرهم إن شاء الله إن شاء الله برضو أخت نور شمس عطت اقتراح تاني جميل قالت عن التعامل بين الزوجين وإذا صعب تصوير التقرير بهذا الشأن ممكن نعمله بشكل كرتوني يعني. <تصفيق> أنه كيفية التعامل بقى والله هذه مشكلة أحيانا نحن طبيعة البرنامج قبل نعمل الحلقة نعمل تقرير يعني مثلا نتكلم عن نشر الأذكار أذكار الصباح والمساء وغيره فقبل ان نعمل الحلقة نذهب مع مجموعة من الشباب ونكتب الأذكار ونبدأ نعلقها مثلا عند مسجد ونعلقها في الأماكن التي يتعلم الناس منها بحيث أننا نقول للناس نحن نتكلم معكم في هذه الحلقة لكن نحن قد سبقناكم حتى ما نكون نأمر بالبرن وننسى أنفسنا بعض المواضيع ما تدري إيش تتكلم عنه يعني إذا صعب التقلير واحد يتكلم عن التعامل بين الزوجين شو سوي أروح أنا وحرمتي صعبة يعني هي حطة حل يعني حطة كرتونية والله ممكن يعني لكن طبعا دكتور كثير جدا يعني بيتكلم عن محبتهم لك ويدعوا لك صراحه عمر علي وماسر الحسيني كثير جدا يعني امين الله يا رب خير الله, الله يجزيكم خير طيب ابو عبد الله السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أبو عبد الله انا عبد الله عبد الله تفضل يا الله يحييك ياك الله. الله يبارك فيك تحيه لك ولضيوفك الكرام الله يحفظك يا عبد الله الله يبارك فيك حبيت اشكرك على برنامجك اللي ترك بصمات في الحقيقه يعني بين شرايح كثيره من الناس الله يجزيكم خير وكان له الاثر الكبير بصراحه في تغير مسار كثير من الشباب يعني والشباب الله, الله يجزاك بالخير الحمد لله الحمد وكان لله. عندك اقتراح بسيط اللي هو يعني لو يضاف إلى البرنامج يعني لغة الاشاره للناس الجميل ذوي القدرات الخاصة الصم يعني صدقت فيكون انتم اظن عملتوا حلقه قبل كده لذوي الاحتياجات الخاصه ايوه عن الصم لكن لو تكون بشكل دائم يعني احسنت احسنت احسنت الله والله يبقى صدقت يعطيكم الله يعني هؤلاء يا عددهم في المملكه وحدها 150000 و عددهم اذا اضفت اليهم كثيره يعني كثير جدا تضيف اليهم دول الخليج يعني ربما يزيد عشرين ثلاثين ألف إذا أضفت إليهم الدول العربية أيضا يعني أنا أتوقع يستفيد منها ما لا يقل عن خمسمائة ألف إلى ستمائة ألف إذا تمت نعم. الترجمة وبإذن نعم. الله الإخوة عسى انا والله يتكلمت مرارا معهم لكن إن شاء الله تعالي هديهم الله بسبب هذا ويتبعون هذه الفترة الله يتزيك خير عبد الله الله يحفظك يا رب أنا أعرف واحد من الإخوة له ستة إخوان كلهم صم ستة كلهم صم ويتابعون هذا البرنامج حقيقة يعني يستفيدون وكذا عدد من المحاضرات كان لبعض المحاضرات بعض المساجد فينسق إمام المسجد مع مترجم للصم ويضع في الإعلان يوجد ترجمة للصم فلا تصدق فرحة الصم ويأتون ويحضرون معنا وينظرون إلى مترجمهم وهذا بلا شك يا أخي أنه فتح يعني هم من حقهم أن يتعلموا بلا شك أبو خالد سلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك الله يحييك والله إنه أحبك في الله الله يتزيك خير أحبك الله أنت... أحتني فيه ليه... الله أكرمك لأه التفسار بس أنت في ديات البرنامج قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صحابي لليهود أن يعرف لغاتهم نعم ويأتي يترجم له صح؟ نعم من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مش متفكر في الدين بس أسمع أن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ما يزويها عن الرسل اللي قبله جعل له الأرض مسجدا وطهورة صحيح وآتاه من جوامع الكلم هل جوامع الكلم دي أنه يعرف لغات العالم كلها؟ لا لا جوامع الكلم أنه كان يدعو بدعاء قصير يحمل معاني كثيرة مثل مثلا يقول اللهم اهدني في من هديت بدل ما يقول اللهم اهدي قلبي واهدي لساني واهدي يدي واهدي رجلي يقول آه اهدني خلاص كل فيجمع الله له الكلام يختصره له بألفاظ قليلة يحمل معاني كثيرة هذا معنى جوامع الكلم معتها من شيخ قبل كده أن يعرف اللغات كلها يعني حبيت الصبصر بس أي لا لا المعنى هو ما ذكرت لك أنه يختصر وله الكلام اختصار بارك الله فيك الله يحفظ هاني تفضل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يا شيخ مرحبا يا هاني حياك الله والله أنا حبيت أشكرك يا شيخ على حلقة جميلة هاي يا رب جمّلها اتصاره يا ربي احفظك يا هاني الله يكرمك والله كلامك ما شاء الله كلام حلو دين الله متفكر. يا ربي احفظك الله يجزاك الله خير بس همشته يا شيخ ابشر بما يسرك الله يحفظك الله يوفقك شكرا لك كثير يعطيك الله خير بارك الله فيك هاني معنا اختي منى تفضلي منى معنا ولا نرجع يا شباب لل... السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا والله يا شيخن يحبك في الله بارك الله فيكم يا أختي الله يحفظك الله يوفقك ويتبت أقدامك في نشر الخير يا رب آمين آمين الله يزيكم نتمنى أنك تزورنا في جزائر بإذن الله لأنه والله يبقى نتحاذة إلى نصائحك ورشاداتك وخاصة من الشباب شاء الله بإذن الله إن شاء الله الجزائر ما شاء الله نزرتها قبل وفيها علماء كثير وكذا وأنا لي توجيه بسيط بس يعني قول المرأة الشابة للرجل الشاب أني أحبك في الله لا ينبغي لو قالت مثلا لرجل كبير في السن في مقام أبيها ما في يعني مشكلة أو لو كانت هي امرأة كبيرة في السن مثل أمي وقالت أحبك في الله أنا مثل ابنها لكن كون الشابة تقول للشاب أني أحبك في هي ليست يعني ليست قلة أدب لكنها لا ينبغي ان تقول ذلك يعني بارك الله فيكم طيب انا عندي بعض الاختراحات خلوني يا شباب طيب عطينا السمر من وين سمر من, من العراق. العراق مرحبا أهل العراق أهلنا وأحبابنا يا مرحبا أختي سمر يا مرحبا بك شيخ الله يحييكم شيخ بس عدي سؤال يعني كل شي ضروري ومهم أريد أحساب شيخ ضروري تريدينها الآن او لا ما اريد على الهواء اريد خلاص خلاص يعطونك ان شاء الله رقمي بعد ال بعد انتصارك باذن الله الله يحفظك ايوه احب هذا استطلاع راي نخرج ليه ثم عوده ان شاء الله لقراءه المنشن الذي عندي في تويتر وفي الفيسبوك ان شاء الله هذا الاستطلاع راي نخرج ليه سريعا فان يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك ضاع بصمتك تكون افضل يعني مخاطبة الشباب, الشباب في أماكنهم الخاصة كان أفضل يعني أفضل من أن تكون إيش موحدة بس في السديهات سديهات برنامج يعني تكون بره يعني مثلا الأسواق الخاصة المقاهي يكون أفضل يعني حتى بحضور الشيخ نفسه مع نفس الشباب افكار ملتقى الشباب ملتقى الشباب على طريقة المرح طريقة النقطة طريقة نوصل المعلومة وننزل على مستوى تفكيرهم عشان يتقبل منه تمنى من الشيخ محمد العافي ان يتكلم او يتحدث عن موضوع اللي يتير الشباب وإلكترونيا مثل برنامج أو برنامج كيك اللي ننزلونه نحينا الشباب للأسف يعني برنامج سيء جدا ويدي انطباع عكسي عن مجتمعنا الإسلامي مشنا يكون لو يكون صوته يعني الاشياء تكون يعني باثبات بشيء مو قلع للناس شيء يعني الساير المجتمع الحين ما يقتنع بسرعه فيقول لك هذا كلام فاضي هذا يعني اشياء ما لها داعي والله في مثلا ممكن يخلي آخر 5 دقائق من البرنامج انه نخلي مداخلات مثلا ناس مشاركين عن طريق السكايب مثلا او اي برنامج اي برنامج تواصل من المتواصل وعشان اعتقد انه المستفيدوا اكثر الشباب لانه ممكن يكون من جميع البلدان من اي بلده ممكن اي احد يتصل نحتاج فرصه للشباب انه نقدم اقتراحاتنا وارائنا والله نحن مشكلتنا انه الصراحه ما بنصلي الصلوات في المسجد ومثلا عندنا مثلا عندنا صعوبه في الصلاه في صلاه الفجر ولا في صلاه نصليها في المسجد ونحاول حاول ربنا يهدينا وان شاء الله الدكتور محمد العرافي يدينا الحلول وربنا يوفق الجميع ان شاء الله عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك أسأل أصمتاً. الله أن يستعملنا وياكم في طاعة أنا سأجيب على الأسئلة سريعا جواد تعطيني إياها لأن يكون يقترح أن يكون البرنامج خارجي ما يكون في استوديو والله إن فكرة رائعة يكون من ضمن الأمثلة الأسواق والله فكرة رائعة لكن هل تتوقعون يا جماعة لو ذهبنا في سوق فرضا وضعنا هكذا البرنامج الكراسي وبدانا نتكلم الناس يعطونا فرصة اليست تتوقع اثناء الحلقه طفل ياتي ويسلم ثم واحد هناك يصفر وواحد يقول ايش يا اخي السلام عليكم والطفل يضرب الثاني يعني اخشى أن لا يكون الوضع هادئا بحيث تستطيع انك تجمع افكارك او تستقبل اتصالات ولغير لكن لكنها فكره عموما مناسبه طبعا بعض الاقتراحات تقول انه يا ريت تنزل لمستوى الشباب شويه هي في المواضيع هي في المواضيع اي والله يا اخي يعني نحاول <تصفيق> قدر المستطاع كان عندنا حلقات عن الحب حرقات عن قصة الشعر حرقات عن الملابس اللي عليها رسومات حرقات عن التعامل مع الوالدين الصداقة يعني نحاول قدر المستطاع ننزل طبعاً وبعضهم اقترح أنه الآن مثل تويتر وزي الفيسبوك يقال عنه كيك ايه أحسن زي... هذا الكيك هذا اللي هو تكلمنا عنه الأسبوع الماضي سجل تقريباً 36 ثانية وتستطيع أن تنشرها وأنا أقول نعم. حقيقة يعني أنت لا تستطيع أنك تقف ضد هذه التقنية لو قلنا مثلا لا ينبغي ولا يجوز أن أحدا منكم يستعمله أعلم أنهم قد يخفضون رؤوسهم احتراما لكلامك لكن لن يطبقوا ما تقول وبالتالي يعني استثمارها في الخير أمر مهم يعني أنا أجزم لو واحد من الشباب مثلا سجل مثلا قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له ونخلت في الجنة طيب هذه يمكن عشر ثواني وانشرها كم واحد سوف يقول مثل هذا او مثلا هل صليت الفجر في المسجد اليوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة كذا وكذا ويجيب الحديث والسلام عليكم بحيث انه يرسل رسائل يعني مناسبه من خلالها ان شاء الله تعالى يكون نافع طبعا في بعض مقترح اقتراح جميل انه نهايه البرنامج آخر 5 دقائق من البرنامج يعرض بالسكايب يعني مقاطع لهم عن البرنامج مثلا اي هذه هذه مهمه لكن المشكلة ان الاخوه يرسلون احيانا مقاطع ما تكون واضحه يعني الشباب حريصين حقيقة جزاهم الله خير الذين الآن يص... يعني في ال... فريق الإعداد لكن ترسل أشياء حيانا غير واضحة إما الكاميرا غير دقيقة إما تهز الكاميرا ما ما في شيء إلى الآن يعني تستطيع أنك تقول نعم هذا كواليتي مناسب لا أقول جيد لكن مناسب وأنا أدعو حقيقة إلى أن يرسلوا ما استطاع مقاطع صور نشاطات بصمات مهمة لإنسان يعني عملها وبإذن الله تعالى يكون لنا يعني أنا أفرح والله بها طيب عطني بس وقت فاطمة السلام عليكم فاطمة ألو نعم يا فاطمة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته شيخ بدي رقم جوالك خلاص يا, يا بني خلاص أبشرين إن شاء الله بعد مكالمتك الأخوة تنكيها شاء الله من الكنترون بارك الله فيكم عطنا للأسؤال اللي بعده آخر اقتراح هو أنه التحدث عن مشكلة الصلاة وحلول المشكلة ابننا هذا جزاء الله خير كان يسأل يقول كيف يستطيع أن نستيقظ صلاة الفجر طبعا صلاة الفجر هي مقياس الإيمان والله جل وعلي يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قالوا تشهده الملائكة ونبينا صلواته ربي وسلامه عليه صلى الفجر يوما ثم سأل قال أحاضر فلان أشاهد فلان سأل عن مجموعة فوجد أنهم يعني أنهم غاب أثقروا صلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيها يعني هي والعشاء من الأشر أن الأجر لأتوهما ولو حبوا فالمقصود ان الحرص على صارة فجر مهم ولا بد أن يعمل يا أخي بالأسباب ينام مبكرا يوصي أحد يوقظه يركب للساعة أو جوال أو شيء أبو محمود سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أخفوا للأشك يا شيخ اتصلت قبل قليل من العراق ماذا؟ نعم يا ما انا شاكر ابو محمود من العراق قبل قليل فقط اريد هاتفي واولا هذا السؤال الاول يا شيخ اقتراحك كان حول هل تسمعني يا شيخ اسمعك نعم يا كان حول ما يتعلق ما يدور حول البنات البنات ايه نعم البنات عندما وقعون في الحب و... والفتاه تكون هي الضحيه بينهم واشرابوا يحبها ويتصلوا بها مرارا مرارا وال... وربما لا, لا, يخطب... لا يخطبها أبدا يا شيخ صحيح فقط يريد أن يحتجع عرضها ويرضحها بين الناس وهذه الفتاة ربما تقول الفتاة متحجبة جميلة نتأسف مع هذه المشات يا شيخ نعم بعضا ونسمع وسم... من واقعنا يا شيخ فنريد حلقة خاصة حول البنات للأسف لكي تستفادوا من هنا البنات يا شيخ في هذا الموضوع هي صدقت صدقت يا أبو سعود وبإذن الله نحن سبق عملنا حلقة في هذا لكن يبدو أن الحلقة تحتاج إلى إعادة أيضا الموضوع مهم ابتزاز الفتيات والتحرش بهن والعبث احيانا بعواطفها وايضا الفتاة أحيانا هي التي تعبته بعواطف الشاب ربما هي التي تعرضوا له بإذن الله يكون في حلقة عن هذا إن شاء الله الله يكلم وكلنا حلقة عن العفة أيضا قبل سبعين ثناثة الله يتزيك طيب أعطوني فرصة أقرأ هذا اللي عندي أنا هذا يقول يا شيخ ليتك تتكلم عن الحجاب هناك تساهل كبير في الحجاب تكلمنا في حلقة عن الحجاب بل هي في حلقتين وحتى أتينا ببعض صور بل ببعض أحكام الحجاب في الأديان السابقة يعني مثلا عند النصارى الحجاب واجب لذلك لا ترى أبدا صورة لمريم عليها السلام منتشر عند النصارى إلا وعليها حجاب أليس كذلك صحيح. مع أنها صورة غير حقيقية لكن مع ذلك هم يضعون عليها حجابا أيضا في عند اليهود عندهم الحجاب موجود وله طريقة معينة والمسلمون بلا شك أنهم باب أولى أن يكون عندهم الحجاب ولعل الله يستنى إن شاء الله تعالى يكون لشيء آخر بإذن الله يقول يا شيخ لا إله إلا الله يا شيخ ليتا يكون في حلقة عن الخطابة وكيف تكون خطيبا فانا اسكن في قريه واحيانا وكلني الإمام وانا لا استطيع الخطاب هذا ايضا مهم لعل الله ييسر يكون في حلقه عن يعني الخطابه او فن الالقاء إذا الله يسر باذن الله تعالى يقول الشيخ لاتك تستضيف الاستاذ احمد الشجيري والله حبيبنا واخونا الاستاذ احمد باذن الله لعل ان شاء الله تعالى يكون معه اتصال طيب يقول لو تخصص 10 دقائق في كل حلقه تقرا آخر الاخبار العالمية وتعلق عليها هذا <تصفيق> جيد لكن عاد يعني البرنامج ربما ليس له علاقه بهذا يكون يا شيخ ليتك تلقي حلقه عن سعه الصدر والمباحات التي يمكن للانسان على الله يسر هذا هذا يا فاضل فاصل قصير ونعود اليكم باذن الله من يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا حقيقة عدد من المواضيع بعضهم يتكلم عن آداب الدعوة إلى الله يقولون يا شيخ أنتوا بتكلمتوا عن الدعوة وفضل الدعوة وقصص الدعاة لكن ما أعطيتونه كيف ندعو وهذا مهم حقيقة يعني كيف أدخل مع المدعو لما أدعو إنسان مسلم عاصي لما أدعو إنسان غير مسلم لما أدعو ملحد أو مثلا انسان مسيحي أو, أو, أو بوذي أو يهودي أو كذا هل كل واحد له أسلوب في دعوته وهذا مهم حقيقة الآن بلغ عدد المسلمين العرب في أوروبا أكثر من خمسين مليون موزعين في العالم ما بين العرب ما بين الأتراك لكن أما عدد الذين هم من المسلمين الذين أسلموا في تلك البلدان فهم أكثر بكثير يعني يصلوا إلى أكثر من هذا بكثير كلهم يحتاجون إلى أسلوب كيف أستطيع أن يأثر وعده أبو ملاك معنا أبو ملاك شباب ولا راح سلام عليكم وعليكم سلام علي السلام الشيخ. ورحمة الله وبركاته لا باس لا باس الحمد لله مرحبا بك الحمد لله برك الله فيك شيخ أنا لي طرحت حلقات عن موضوع عن الرقية الشرعية نعم ولكن شيخ هناك طريقة من الرقية الشرعية يعني فريدة من نوعها يا شيخ نعم يعني هل تود أن أطرع عليك الموضوع أما تنوله في طيب إن أرسلته رسالة على جوالي أو على إيميل البرنامج أحسن إذا كان سيطول لأن منذ, أيام وأنا منذ أيام وأنا أرسلك يا شيخ <تصفيق> على جوالي يعني على الجوال هناك رسائل متعددة خلاص خلاص ارسل ارسل على إيميل ضع بصمتك وأنا أطلع عليه إن شاء الله الله يحفظك نحن فعلا كان لنا موضوع عن الرقية قبل أربع سنوات ولعل الله يسر إن شاء الله تعالى أن نعيده بسرعة جديدة أخي عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا عمر اشلونك يا شيخ يا سلام. مرحبا سلام. بك والله الله يحييك يا أنا من سوريا ومن حمر أهلا وسهلا يا عمر الله يحييك كيف الحال إن شاء الله يا رب كيف. يحفظك وبارك يمكن في عندي سؤال بس خارج عن موضوع النص بس يعني طال الزمان عن حاول أتواصل معك واليوم لعلق الخط اتفضل يا عمر يا شيخ ليش تأخر والله أنا أعلم أن لله جل وعلا حكمة في ذلك ومن حكمة سبحانه وتعالى ليتخذ من الناس شهداء ليبتلي الأمة لينظر ربنا جل وعلا في تكاتف الأمة وفي بذلها ولتكون بإذن الله تعالى الثمرة كبيرة جدا وأبشر بالخير يا, يا و... شيخي المشكلة أنه ما حدا عن يساعدنا ولا حدا معنا لا ما ب... معنا غير رب العالمين نعم رب العالمين جل وعلا كفى به سبحانه وتعالى وقد سخر الله جل وعلا أيضا عددا كبيرا من الإخوة يقفون معكم أنا أعرف أن عددا كبيرا من الإخوة لهم نشاط مع الإخوة السوريين على شتى الأصعدة وهذا النشاط بالله الحمد يثمر يعني ثمارا كثيرا وبإذن الله سترون من ربنا جل وعلا ما يسركم قريبا إن شاء الله الله يحفظك يا رب أخي فاضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم فاضل نعم تفضل الشيف محمد العريفي مع... معك محمد العريفي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بدي محمد ما رجع عشان عش ليس المعاين والله ما اسمع يا اخي العراق اليوم اتصالهم غير واضح ما, اسم... ما عليكم ما اسمعك جيدا والله يا فاضل يبدو الشبكة ما هي بأيوة لحبة هذا يضع استطلاع رأيي أخير في هذا هذه الحلقة أنا خرج جيثم ونعود إليكم الله عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك برنامج حلو للأمة الإسلامية وبصفة عامة لأشهباب ولمجتمع الحضاري اللي إحنا فيه وصلوك حلو برنامج رهيب خاصة أنه قائد حقه أشياء محمد العريف هي من ميزة مهمة في البرنامج أنه هو يعني يناقش حاجات المجتمع ينزل إلى الشارع ويتكلم مع الشخص ويحاول يعني يشوف إيش إيش إيش النواقص حقته كل شخص في المجتمع لأنه الشخص الواحد يمثل المجتمع بشكل كامل فلما تتكلم مع الشخص شخصين ثلاثة معناته أنك أنت قاعد تخاطب المجتمع بشكل كامل وهذه هي ميزة البرنامج تقدم في العالم الإسلامي. لان احنا حاسس ان كتير عشان نوصل زي العالم الغربي في موضوع التقدم البرنامج له سنين طويله الى الان وصداه مثمر يعني واثر على كثير من الشباب فتحت افاق جديدة عن طريق تويتر فيسبوك بقى سهل التواصل مع البرنامج وبجد بجد يعني بيحل مشاكل وبيناقش يعني الميزه فيه اللي هو بيناقشها في الاستوديو والراي بيوصل بسرعة في الحقيقة البرنامج جاء من أفضل البرامج هي تابعتها وأتمنى أن يتم استضافة يعني أصحاب القرار وأصحاب التجارب لها دور كبير مؤثر في المجتمع أخترح أن تقدم البرامج فكرة لينفع الشباب والفتيات كيف يتهاوروا ويتناكشوا عن موضوعات الزواج فيما بينهم مع عيالهم بالتريك شرعي. كي يقفف عدد التلاقات والمشاكل الزوجية في البلد قبل الزواج عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بس أحاول أقرأ أكثر عدد ممكن من الاقتراحات حقيقة الاقتراحات التي وصلت كثيرة أنا سأحاول نناقش سريعا تعطيني اللي عندك عبد الرحمن شيخ يذكرون طبعا سهوله التواصل عن طريق المواقع ويعني الفيسبوك وتويتر وهذه كل اشياء جميله يقترح بعضهم استضافه عدد من اصحاب القرار معك في البرنامج ربما جميل بس برنامجنا ما هو محلي يعني انا أعرف من بعض الاخوه احيانا يقترح اقتراحات تصلح ل يعني المملكه العربيه السعوديه بس برنامجنا عالمي وبالتالي انا لما بستضيف عن امر يتعلق فرضا بالمساجد لا أستطيع أن مثل رجل المزارة الإسلامية لأني لا أخاطب المملكة فقط بل أنا أخاطب العالم فصعب أجيب 20 وزير قدامي و... أي جيد لكن قد لا يخدم البرنامج ها. أيضا قضية الزواج و... وما يتعلق بالزواج و... طرحت كثيرا لكن أيضا عليها تكلمنا مرارا حقيقة عن الزواج تكلمنا عن تعدد الزوجات والضوابط يعني المتعلقة به يعني وان شاء الله تعالى نتكلم انا تكلمت عن الزواج يمكن في حلقتين او ثلاث وعن الطلاق ايضا احنا زوجناهم وطلقناهم يعني <تصفيق> في شيء ثاني هذا <تصفيق> فقط طيب وعادل دكتور محمد في الاخ اللي تكلم اول عن خطب الجمعه سالك في, في تويتر هو قال م. لك يك... طريقه الالقاء أنا ابغى في زي الشيخ ابغاك توجه رساله للخطباء الجمعه في اختيار مواضيع الجمعة يعني بقى قبل الإلقاء أو شيخ اختيار الموضوع هذه النقطة النقطة الثانية يا شيخ المتصل اللي يتكلم دوبه عن الرقية طيب في اللي هو موضوع الطب البديل ممكن يكون مشارك الرقية اللي هو مثلا الحجامة آه اللي هو توص عليه الرسول المصدر السعمال العسل في طريقة الحب السوداء. الحب السوداء والأشياء هذه دكتور انت ايش رأيك في المواضيع حاليا والله أما بالنسبة للموضوع الخطابة فهو موضوع مهم ايضا وأيضا الأخ عبدالله فهد العطيان كأنه أشار شيء من هذا يعني لكن انا أقول بدل ما نقول دائما أن خطيبنا لا يحصل اختيار المواضيع ينبغي أن نقول أيضا أننا نحن لا نقدم للخطيب أي اقتراح يخيانا أخطب يمكن الآن من 22 سنة لا أذكر أبدا ان جاءني واحد قال يا شيخ هذه خطبة جاهزة هذا يا شيخ أنا عندي اقتراح لماذا أتكلم عن كذا مع أنني أقول يا جماعة هذه الصلاة في المسجد ضعوا فيها اقتراحاتكم ما في ولا واحد فوانا نتكلم عن الواقع فبدل ما ننتقد الخطيب يا اخي اقترح عليك قول يا شيخ تكلم عن المخدرات وتفضل هذه خطبه جاهزه ممكن تستفيد منها بدل ما نقول الخطيب ما يعرف يخطب يعني قاعد عن الخطباء اخي ظافر السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا يا ظافر كيف حال الشيخ يا مرحبا يا ظافر حياك الله طيب الله يحفظك الله يبارك فيك ويسلمك الشيخ محمد انا اللي رحت معك المشعليه الطنجيراتك الاخيره نجران الله يحفظك يا مرحبا الله يحفظك بارك الله عندك شيء يتعلق اي هذا شيء شاء الله هذا شيء كانت رؤيه شي... شيخ غيثك اليوم دعنا من الرؤى اخي ظافر عندك شيء يتعلق باني لا اعبر الرؤى عندك شيء يتعلق بالحلقه اقتراح او برنامج مواضيع معينه او شيء نعم يا شيخه اكو رايك كانك تتحكم بالدوله زاكت <تصفيق> <لأسيق تصفيق> انا ما اعبر راي يا شيخ ولا ودي اسمع الرؤيه لكن إذا كان في شيء يتعلق بمواضيع البرنامج او, أو نحو ذلك فحسن الله يجزيك خير انا والله ما اعبر راي يا جماعه وفتح باب الرؤى با علينا البرنامج اختي وفاء السلام عليكم معنا وفاء ونرجع ل سألت عن الطب البديل أيه. هو بلا شكل الطب البديل أو ممكن أيضا تجمع معه الطب النبوي يعني نحن نعلم أن كثيرا من الأدوية التي اليوم تستعمل كبسولات وغيرها هي في الحقيقة مأخوذها ما من أعشاب ونحو ذلك صحيح بعضها له مركبات لكن بعضها من أعشاب فممكن استعمال الأعشاب نفسها لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء معينة في الطب ووجه إليها ولعل الله يسر إن شاء الله والله هو موضوع مهم والحجامة أيضا قال ما مررت بملئة من الملائكة لما, وس... لما عرج بي إلى السماء إلا أوصوني بالحجامة هذا أيضا مهم في شيء آخر في دكتور النقطة التي ذكرها الأخ الاستيقاب من النوم لصلاة الفجر فالدكتور اللي حاول أسوى كل الأشياء يعني إيش, إيش ممكن يزال والله انا أتوقع أن الذي سيحرص على صلاة الفجر سيستطيع ذلك حتى ويا يا أخي لو تصل إلى مرحلة يعني أنا أذكر أحيانا كنت أرجع مثلا من سفر أو شيء وأخشى أن لا استيقظ صلاة الفجر فكنت أنام في الحش في الشارع أوه. مش في الشارع في ناء البيت يعني أوه. طيب ما أنام في على فراشي بحيث أني لو, لو أذن أسمع الأذى مباشرة وأنا نام ثم يبدأ الإمام يقرأ إذا ما استيقظت أستحي على نفسي وأنا نايم والإمام يقرأ أوه. فيمكن الإنسان أن يبذل أشياء كثيرة حتى لو يعطي صديقه مفتاح يقول يا أخي أنا سأنام في المجلس في المدخل على طول او سانام في الفناء المنزل اول ما تدخل بالله ايقضني اذكر واحد من الشباب كان يعمل هذه الطريقه مع المؤذن وكان المؤذن يؤذن ثم يرجع اليه ويطرق عليه الباب وواحدهم عملها مع مع خادم المسجد ما شاء الله يعني كان يعني في المسجد كان يعطيه في الشهر والله ما ادري كم 50 ريال 100 ريال في سبيل انه يقبل إيه فكان يأتي و الباب يرون لحتى يطلع حق هذا فاستطحاني جواد تعطينا اللي عندك <تصفيق> طيب طبعا أغلبهم ما شاء الله هنا بيقولوا لك يا شيخ نحن نحبك في الله الأغلبية هنا طبعا فيه اقتراح يقول أنه ليش ما تعملوا نغمات للبرنامج بعنوان تضع بصمتك تكون نغمة كده خاصة يعني مثلا أبرز أي وأبرز الأشياء اللي طرحت أيضا هنا سؤال يقول كيف تكون لنا بصمة في الأعراس؟ في العراس في الزواجات كيف الواحد يقول له بصمة يعني بيبدأت عند النساء يعني. نحن يعرف بإيش ما يدور عند النساء والله يا أخي أنا أقول من, من أهم البصمات يعني التوعية في الألبسة الجائزة والمحرمة إذا تيسر إقامة مسابقات يعني مثلا في جوائز حلوة يعني ومسابقات يعني لو سؤالين ثلاثة يعني انا لسه في معرض إعطاء اقتراحات لكن الإنترنت يبدو مريء بالاقتراحات في هذا في شيء آخر بعضهم واحد سأل سؤال جميل يقول يعني ريت تتكلم عن غلاء المهور ببداية الوقت الحاضر اي انا تكلمت عن هذا مرارا حقيقة وهو من اهم المواضيع والرجل الصالح العاقل هو الذي يخطب لابنته قبل ان يخطب لولده قال يا ابني قال اني اريد ان امكحك احدى بنتيهاتين على تأجرا لثمانية حجاج فهو الرجل الصالح عرض على موسى ان يزوجه ابنته فغلاء المهور بلا شك أنه أمر سيء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح خيرهن أكثر النساء بركة إيسرهن صداقنا وقال إيسرهن ما هنا طيب عطوني فرصة يا جماعة اللهم صلي على محمد يقول يا شيخ ليتك تتكلم عن الصبايا اللي غازلين الشباب يعني هاد الشباب ولا, ولا الصبايا لكن كله يقول أكثر حلقة عن الشباب الذين لا يتحملون المسؤولية فيطلق امرأته من اول سنة وهذا فعلا تجد الأب هو لدفع المهر هو لأثث البيته وقالت فضل يا ولدي أنت بس ما عليك إلا تنام مع هالزوجة ثم من أول مشكلة يقول لها أنت طالق لأن ما عنده تقسيط ولا سيارة شريعة بالتقسيط ولا ناس مستدين منهم ولا شيء هذا إذن حقيقة مهم يقول يا شيخ نرجو الدعاء لأهلنا في كل مكان نعم بإذن الله تعالى حقيقة اقتراحت كثير و الله خير لعلي إن شاء الله تعالى سجلها إذا انتهينا أسأل الله أن ينفع بنا وبكم و يبدو وقتنا انتهى اليوم و لا نزال عندنا نقاط لكن بإذن الله تعالى و يسر الله لها حلقة. الله يجزيكم خير أشكرك عبد الرحمن و جواد و وائل ساكم خير الشباب و أفتتونا و نفعتونا أنتم ويرها فاضل أيضا شكر موصول إليكم وبإذن الله تعالى لا نزال نستقبل الاقتراحات حول مواضيع جديدة للمرنامج من خلال صفحة البرنامج في الفيسبوك وفي تويتر وكذلك من خلال صفحتي وأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وياكم في طاعته أن ينفعنا وياكم ويجزيكم خير الجزاء وأسأل الله تعالى أن يؤلف قلوب أهلنا في كل مكان أسأل الله تعالى أن ينصرهم في سوريا وأسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبهم ويجمع كلمتهم في مصر وأن يكفيهم في مصر شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه ليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يحفظهم في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي السعودي وفي كل مكان من الأرض وفي الصومال وفلسطين والعراق وفي كل أرض من أرض الله تعالى وفي مالي أسأل الله أن يجمع شملهم ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل اوراق الحياه بصمات خير للاباء في كل اوراق الحياه بصمات خير للاباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك كن اينما حلت خطاك اسرا لنا ضل من يرى كن من يراك. عجباً يقول ذا مالك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك